فهم في أمر مرج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مدناها وألقينا فيها رواسي وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَمْبَتْنَا فِيهَا وَأَمْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ دَهِيجٌ تَبْصِرَتُوهُ وَذِكْرَانِ كُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٌ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَايِ مَا دارك فانبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد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 ذلك ما كنت منه تحييد ونفخ في الصور ونفخ في ذَلِكَ ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائقة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 ما يبدل القول لدي ما يبدل القول لدي وما أنبضل بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول وتقول هل من مزيد؟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 لهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيدة وكم أهلكنا قبلهم من قرنهم أشد منه بطشة هم أشد منه بطشة فنقضوا في البلادها الممحيز إن ذلك الذي كرّم من كان له قلب لمن كان له قلب أو القسم عوّه وشهيدة ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام في ستة أيامه وما مسنا من اللغو فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبر السجود